وَبِعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرْفًا لَّهُمْ يَا 121. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم 122. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم 123. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 111. الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار 112. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 119 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم وكأن من قرية هي اشد قوه من قريتك التي اخرجت كاهلكناهم اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سو عمله سو واتبعوا اهواءهم مثل جنة التي يعد المتقون فيها انهارا مما في غانغر من ماء غير آسر وانها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 كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهِم كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَالسَّقْمِ وَسَقْمًا خَمِيصًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواء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 ذِكْرُ سُورَةٍ مُحْكَمَةٍ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضِيًّا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوَلَا لَهُمْ قَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ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 فأصمهم وأعماء بصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أساسهم يَأْنَرُ لَهُمْ هُذَا الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ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 كأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانا وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانا لهم ام حسب الذين في قلوبهم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 124. يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم 125. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 126. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم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 مِن حَيَاةِ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِذَا سَأَلُوكُمْ هَٰذَا فَيُحْفِكُمْ تَخِنًا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ هَٰؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتَ تُدْعَوْنَ لَنُتُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ 129 وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم